بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم يتجرعه ولا يكاد يسير ويا فيه الله مَا من كل كُلّ مَا كَانَ وَمَا قَدْ بِمَا انِت وَمَا هو بميت مثل الذين كفروا بربهم أعمى I'm not the ولم تر أن الله خلق السماء ضرد لله جميعا فقال ابو عفا با آن أي صان دما قضي الأمر إن الله وعدكم أسببتكم وما كان بي na vo لَهُمْ عَذَابٌ le hum ave budi udi nammuru in nabumba waada ku wadan a ni wewa tuُ لا تكموا ما كان لي عليكم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ m_ اللَّهُ rankai pa bat ou matadan kadi mata pra a la شجرة طيبة نصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء ربط خبيثة نوجة السفر من فوق الأرض ما فلم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبأي فالقرار وجعلوا لله أن ما وطن وَقwara da ku لن Ding! <laughs> صغر <تغل> لكم لنهارك وصغر <تغل> لك> <تغل> لك> وَإِن تَعُدُّوا عَمَمَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهُ بني وبنيه أن عبد الله صلّى الله عليه وسلم رب إنهم أفضلنا كثيراً من الناس فمن و I'll be there me. ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَائِنَا ربنا أَنْتَ لي الْعَلِيمُ ربنا قريبٌ نجيب دعوتك ونتمي عرسك أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج؟ وَتَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ النَّبِيِّ وَلَمْ أَنفُسَهُمْ وَتَبِعْنَا نَكُ وَتَبِعْنَا لَكُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِامْرِئٍ وَرَبِّنَا لَكُمُ الأمر. صدق الله النظير